بل اظننتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة ولما يصيبكم من الابتلاء والامتحان مثل ما أصاب أهل الإيمان الذين مضوا من قبلكم مستهم البأساء وهي الفقر وشدة العيش والضراء وهي الأمراض وزلزلوا بالخوف بأنواع المخاوف حتى بلغ الأمر بهم ان يقول الرسول وأهل الإيمان حينما بلغت الشدة غايتها متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب فهذه الآية أيها الأحبة تضمنت جملة من الهدايات فقوله تبارك وتعالى أم حسبتم أم هذه التي يقولون إنها المنقطعة بمعنى بل والهمزة عمزة الاستفهام فيها للتقرير وهو تقرير مع توبيخ فهو إنكار لهذا الحسبان واستبعاد له يقول لهم على طريق الالتفات أم حسبتم بل أحسبتم فهو يخاطب المؤمنين بمثل هذا وذلك من باب التحفيز وتهيئة النفوس للصدر والاحتمال لما قد يقع لهم من الشدائد ولما يأتكم يعني لا سبيل إلى دخول الجنة أم حسبتم على سبيل الاستبعاد حتى يقع لكم مثل ذلك من ألوان الشدائد الشدائد التي تكون في الأبدان من العلل والأمراض والأوصاب فهذا أمر لا بد منه فقد يقع ذلك للإنساني نفسه وقد يقع لمن يحتف به ممن يحبهم من الأهل والقرابات ونحو ذلك وكذلك أيضا الفقر والشدة ونقص الأموال والأنفس والثمرات كما في الآية التي مضى الكلام عليها من هذه السورة هناك إخبار مع القسم بالابتلاء بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه وأولئك هم المهتدون وهنا جاء السياق على سبيل إنكار الظن بأن أحدا يدخل الجنة من غير من غير ابتلاء فلا بد من الابتلاء لأن هذه الدار هي دار الابتلاء والتمحيص والاختبار الراحة أيها الأحبة في الجنة من كان يظن أن الراحة في هذه الحياة الدنيا فهو مخطئ وعليه أن يغير هذا التصور إن من يظن أن الراحة في هذه الحياة الدنيا سيتعب وسيعاني ويكابد ولكن إذا وطن الإنسان نفسه على أن الراحة لا يمكن أن تتحقق إلا في الجنة فإذا ذلك يجعله متهيئا لما يناله ويقع له من المكروه ويكون أيضا متأهلا للصبر وقد يترقى من الصبر إلى الرضا بما قدر الله عز وجل وقد يرتقي من الرضا إلى مرتبة الشكر أن يشكر الله على ما أصابه من المكروه لأن الله ساق له ذلك عن علم وحكمه واختار ذلك له ليمحصه وليرفعه لا ليكسره عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير ان اصابته سراء شكر وان اصابته ضراء صبر وليس ذلك الا للمؤمن وكما قال شيخ الاسلام رحمه الله بان المؤمن مثل الغنمه حيث من قلبت فعلى صوف فالسراء لها عبوديه والضراء لها عبوديه كذلك يؤخذ من هذه الآية رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة حيث حيأهم وأخبرهم بما سينالهم من أجل أن يوطنوا نفوسهم على ذلك فلا يفجأهم الابتلاء فيكون وقعه شديدا عليهم فوصف لهم الطريق كما هو طريق الابتلاء الذي يتطلب الصبر والثبات والتوجه إلى الله تبارك وتعالى وحده حتى تأتي الطافه ومدده من الخطأ أيها الاحبه أن يعتقد الإنسان أن ما هو عليه من الصلاح والاستقامة يجعله بمنأة عن الابتلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالامثل يبتلى الرجل على قدر دينه يعني إذا كان في دينه صلابة شدد عليه وإذا كان في دينه رقة خفف عنه فهذا أمر لا بد من وقوعه ومن الناس من ينظر إلى حاله وما هو عليه في ظنه من الاستقامة والطاعة والصدقات ونحو ذلك ويرى ما يقع له من الابتلاء في بدنه وولده وماله، ونحو ذلك وينظر إلى حال من حوله من قرابات ونحو ذلك مع ما هم فيه من التفريط إلا أنهم في حال في دنياهم أفضل من حاله فيجزع وينكسر ويتسخط ويسوء ظنه بربه سبحانه وتعالى وهذا غلط ولو علم هذه الحقيقة أن أشد الناس بلاء الانبياء ثم الأمثل فالامثل، فالله تبارك وتعالى ابتلاه بحسب حاله وإيمانه ليرفعها الابتلاء المكروه حينما يقع بالإنسان ليس ذلك لأن الله تبارك وتعالى لا يحبه إذا أحب الله قوما ابتلاهم إذا أحب قوما ابتلاهم إذا هذا الابتلاء لا يعني أن الإنسان بعيد وأن الإنسان مصغى الاناء كما يقال وأنه مضيع أنح ذلك لا إذا أحب الله قوما ابتلاهم المهم أن يفتش الإنسان عن حاله ونفسه وينظر في علاقته بربه تبارك وتعالى ويتوب من تقصير والإساءة والذنوب فهذا هو هذا هو الطريق فطريق الجنة يكون بهذا الاعتبار حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات فطريق الجنة محفوف بأنواع المكاره المشقات سواء كانت هذه المكاره مما يتعلق بالعبادة نفسها يستيقظ من فراشه للصلاة يكابد الصلاة في الليل يتردد على المسجد خمس مرات في اليوم والليلة وهكذا أنواع العبادات الطهارة في أوقات البرد أو شدة الحر المشي في الظلم إلى المساجد ونحو ذلك فهذا كله من المكارح مكارح حينما يترك الإنسان ما حرم الله عز وجل ولو كان ذلك فيه تضحيات بشيء من المال أو الوظيفة أو نحو ذلك إذا كان يقارف ما حرم الله تبارك وتعالى وهكذا أيضا الصبر على الابتلاء أو من أسباب دخول هذه الجنة كما تدل عليه هذه الآية أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم فحينما يأتي مثل هؤلاء, يعني هؤلاء الحالة التي وقعت لهم فإن ذلك يتطلب الصبر لأنه بهذا الابتلاء يتميز الصادق من الكاذب والمحق من المبطل والمؤمن من المنافق فالنفس كذلك لا تصلح ولا تزكو ولا يحصل لها التمحيص إلا بالابتلاء كالذهب يخلص جيده من رديئه حينما يفتن في كير الامتحان فبذلك يحصل الميز فإذا كانت النفس مقصرة ظالمة جاهلة فهي بحاجة إلى هذا التمحيص بحاجة إلى هذا التطهير وكم من محنه جلبت منحا وكم من عله اودت بصاحبها إلى افاقه ومراجعة وحال مع الله تبارك وتعالى ما كان العبد ليصل اليها من غير من غير الامتحان والابتلاء ولاحظ هنا ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا هذه أنواع المكاره البأساء والضراء البؤس الفقر لا يجد الإنسان شيئا يقيم صلبه أو يسد جوعة أولاده أو يواريه من البرد والحر وكذلك أيضا الضراء الأمراض بأنواعها بأساء والضراء وزلزلوا هذا بالخوف بالحروب وما أشبه ذلك وهذا كله يتطلب الصبر والثبات والأعداء لا يعرفون إلا الأمة القوية التي تدافع عن حقوقها بالقوة هذا لغة يفهمها البشر قديما وحديثا وشواهدها قائمة إلى ساعتنا هذه الحروب مكروهة ولكن لابد من مقارعة ولا بد من الدفاع عن الحقوق المسلوبة للأمة لابد أن يعرف الأعداء أن الحق له من يدافع عنه نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وكتابه وأولياءه وأن يخذل أعداء الدين وأن يشتت الشملهم ويمزق جمعهم وأن يجعلهم عبرة للعالمين هنا أيها الأحبة حينما يصل الابتلاء غايته وزلزله حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله يتساءلون لشدة ما وقع لهم من الابتلاء فعندها هنا يتنزل النصر ألا إن نصر الله قريب لما جاء خباب رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردا في ظل الكعبة فقال يا رسول الله أذا في مكة قبل الهجرة ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فجلس صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وقال لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع في حفرة أو في الحفرة أو في حفير ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيجعل نصفين شقين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب لا يرده ذلك عن دينة ثم أقسم النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الشده أن الله سيتم هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت وهي منطقة مخوفة جدا في ذلك الوقت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون أتحقق هذا لهؤلاء الذين خوطبوا بذلك وقع وشاهدوه فهذا وعده الذي لا يتخلف ولكن في مثل هذا الابتلاء يتحقق أن الإيمان ليس بمجرد الدعوة والتحلي والتمني بل بد فيه من التحمل والصبر والثبات كذلك في هذه الآية وما تحمل في طياتها من بشرى النصر للمؤمنين ألا إن نصر الله قريب ونصر الله تبارك وتعالى في قربه لا يقاس بالمدد التي نقيسها بنظرنا القاصر لا يقاس في أسبوع أو شهر أو سنة أو سنوات معدودات، لكن العبرة بكمال النهايات وليس بنقص البدايات. النصر وعدت به الأمة، والله قال انا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كتب الله لأغلبنا أنا ورسولي كتب، فهذا أمر متحقق لا محالة. ولكن على الأمة أن تكون على حال من الإيمان والطاعة والتقوى ليتحقق لها موعود الله تبارك وتعالى بالنصر وهكذا أيضا الأمر كما قيل إذا ضاق اتسع إذا بلغت الشدة غايتها جاء الفرج حتى يقول الرسول والذين آمنوا مع متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وكذلك أيضا أنه ينبغي على أهل الإيمان أن يسأل النصر من الله وحده لأنه هو الذي يملكه وحده فقط متى نصر الله يتساءلون عن نصره تبارك وتعالى ثم الجواب ألا إن نصر الله قريب ولما أنزل الملائكة في بدر قال وما جعله الله إلا أشرا بأقوى صيغه من صيغ الحصر نزول الملائكة ألف مردفين يتبعهم غيرهم وما جعله الله إلا بشرى فقط بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله بأقوى صيغه من صيغ الحصر ملائكه ألف واحد واحد من هؤلاء الملائكة يكفي لنفخ مجرد نفخ هذا الجيش الذي جاء من قريش فيصيرون هباء هم وما معهم من الإبل والخيل والبغال والحمير يصيرون هباء ملك واحد ينفخ يقال إن جبريل صلى الله عليه وسلم في قرى قوم لوط هي قرى خمس وليست واحدة يقال حملها بطرف جناحه أو بريشة من جناحه حتى بلغ بها السماء ثم قلبها والمؤتفكة أهواء مؤتفكة يعني المنقلبة قرى قوم لوط والمؤتفكات في بعض المواضيع المؤتفكة جنس والمؤتفكات بالجمع باعتبار أنها عدة قرى أهوى حملها إلى الأعلى ثم قلبها ثم اتبعها بالحجارة بعد ذلك فأهلكهم جميعا حمل الأرض قشعت الأرض من تحتهم ثم بعد ذلك رفعت إلى السماء حتى قيل بأن الملائكة سمعت نباح كلابهم ثم قلبت عليهم فكم عدد المشركين في غزوة بدر يقربون من الألف؟ ألف من الملائكة نزلوا ألف من الملائكة وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمع من يقول أقدم حيزوم يقول ذلك لفرسه فهذا من مدد الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلاحظ ألف غير جيش المسلمين ومع ذلك قال ومن نصر إلا من عند الله وقال ربنا تبارك وتعالى حينما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من تراب وألقاها في وجوه المشركين في يوم بدر وقال شاهت الوجوه فانهزموا ما بقي أحد إلا دخل من ذلك التراب في عينه فالله يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى هو رمى صلى الله عليه وسلم بيده لكن هذه الرمية ماذا كانت يمكن أن تبلغ كيف تصل إلى وجوه هؤلاء ولا عيونهم مع البعد ولكن قال ولكن الله رمى ألاحظ يا حفنة من تراب بدل سبب بسيط ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا لكن الله تبارك وتعالى أوصلها إلى أعينهم فاشتغلوا بها يعالجون أثر ذلك وهكذا أيضا أن هذه الآية فيها إعلام بأن الله تبارك وتعالى إنما يفرج عن أنبيائه وأوليائه بعد انقطاع الأسباب فلا يبقى إلا سببه سبحانه وتعالى تنقطع كل العلائق فهنا يتنزل النصر فأسأل الله عز وجل أن ينصر جنده وأولياءه وأن يعز دينه وأن يجعل عاقبة المسلمين إلى خير ونصر وتمكين وعز وأن يكبت الأعداء والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه إذا كالذيكم إضافة أو سؤالنا تضلنا يقول أن الإنسان احيانا يقع له ابتلاء فيعقى عنده تردد هل هذا بسبب ذنوبه؟ أم أن ذلك ابتلاء من الله ليرفعه ويكرمه؟ يمكن أن يقال والله تعالى أعلم بأن ذلك يتنوع فإذا كان ما وقع للإنسان من المكروح قد تولد من طاعه فهذا ابتلاء ورفع الدرجات ونحو ذلك وإذا كان متولدا من معصيه، فهذا يكون أقرب إلى العقوبة وإذا كان ذلك لم يتولد من طاعة ولا مصية نظر إلى حال العبد فإن غلب عليه الطاعة والاستقامة والخير والصلاح رجي أن يكون ذلك ابتلاء ورفعه وإن غلب عليه البعد عن الله والانحراف خشي أن يكون ذلك من قبيل العقوبة ومهما يكون فإن هذه العقوبات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله إذا أراد عبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا وهذه المكاره التي تقع للإنسان في نفسه وماله وولده نحو ذلك هي تمحصه تطهره وكل ما كانت أكبر كانت التمحيص أعظم وقد جاء ما يدل على أن ذلك يحصل به الرفعة رفعة الدرجات وليس فقط التمحيص وليس فقط التمحيص ولهذا يتمنى أهل العافية في الآخرة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لو قرضوا بالمقاريض يعني قرضت أجسامهم بالمقاريض فتتت لما يرون ما يكون لأهل البلاء من الجزاء يعني لما يرون سواب أهل البلاء في الدنيا وما يكون لهم من الجزاء عند الله في الآخرة يتمنى أهل العافية في الدنيا أنه لو أن أجسامهم قرضت بالمقاريض في الدنيا يعني أنهم تلو إلى حد أن تقرض أجسامهم وتفتت في سبيل أن يحصل لهم هذا الخير العظيم في الآخرة فالمقصود أن هذه الدنيا ليست محل راحة ولذة كاملة وإنما ذلك في الجنة نعم, نعم. لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه يعني ويخاف الذئب على غنمه هذا الخوف الطبيعي الذي لا حرج فيه لا إشكال فيه. موسى عليه الصلاة والسلام لما رأى العصا انقلبت إلى حية خاف وجد في نفسه خيفة موسى وكذلك ولا مدبرا ولم يعقد هذا الخوف الطبيعي تفضلنا المذكورات البأساء والضراء الفقر والمرض والحروب الخوف أحذ ذلك لا أستطيع أن الله أعلم لا كل الدرجات هنا بحيث أن الفقر أسهل ثم المرض ثم الخوف كل هذا شديد ولكن الناس يتفاوتون فيه فمن الناس من يصبر في المرض ولا يصبر في الفقر ومنهم من يصبر في الفقر ولا يصبر في المرض ومنهم من يصبر في هذا وهذا ولا يصبر في حال الخوف والله ينوع لهم ذلك كما يتنوع في فصول العام الحر والبرد ووقت الاعتدال ومن الناس من يبطر حال النعمة ومن الناس من ينكسر في حال الشدة فيقلبهم بين هذا وهذا فالنعمة لها عبودية والشدة لها عبودية ونسأل الله عز وجل العافية نعم تفضل نعم هو هذا نعم أشرت إلى هذه القضية انقطاع الأسباب فلا يبقى إلا استمطار النصر من الله تبارك وتعالى أي السلام عليكم